وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ مُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَجَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء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 tum anna allaha la wa بِكُمْ أَوْدَاكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ من وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَطَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ في أمم قد خلت مِنْ قَدْ مِنْ قبلهم مِنْ الجن.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 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النار لهم فيها دار الخُلد جَزَاءً Bimakanu kanu biayatina yajhadun wa qala alladhina kafaru rabbana arinal ladayni adhallana minal jinni wal ins tahta aqdamina liyakuna min al-asfalin innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim tatanazzalu alayhim al-malaa'ikatu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 وَلَكُمْ فيِيه م تَشْتَهِين فُسُكُمْ وَلَكُمْ فيِيه مَ تَدَّع نُزُلَم مِنْ وَفُور الوحي